الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه الموقع ع ص الله عز ج ل اشارات ل ل إذا وإذا الله نفوسه وجل إعظامهم برنامج من أ ع د ا د نهل محمد التقديم ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج الحمد لله العالمين لله رب و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن المستمعون الكرام عبر م س ا ح ة إ ش ا ر ا ت احييكم و أ ب د أ معكم ح ل ق ة ا ل أ م و ر التي تمس المسلم في حياته ب ط ر ي ق ة مباشره ة سأتحدث الحلال عن الكثب الحلال الذي ا ب في م ق عياذا بالله أ ن ن ت ب ر أ من الكسب الخبيث الكسب الحلال ع م ل ة ن ا د ر ة في عصرنا هذا عصر ا ل ش ط ا ر ة و ا ل ف ه ل و ة والغش والخداع والغنى السريع وعدم المبالاه بالحلال والحرام في أ ث ن ا ء الكسب لكن علينا أ ن لا ننسى ق ض ي ة م ه م ة إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا ط ي ب ة وقوله أ ن ننسى لا ض ي ة مهمة ق سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات على الرسل وهم كذلك ان ي أ ك ل و ا من الطيبات وفي هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ق و ا م ه م و إ ل ى أ م م ه م أ ن يكونوا كذلك يا ايها الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم فبالتالي الكسب ينبغي أ ن يكون حلالا من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ك ب ي ر ة جدا في عصرنا هذا أ ن الذي يتحرى الحلال يتحراه ويقف عنده طويلا يعتبره الناس معوق للعمل أ و يعتبره الناس يعني أ ن ه متخلف أ و متشدد أ و متزمت كما يقولون والسبب أ ن ه يريد أ ن ي أ ك ل حلالا كلكم يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أ ش ع ث أ غ ب ر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام قد غذي بالحرام ف أ ن ا يستجاب له و أ ن ى يستجاب لذلك قال أ ط ب مطعمك تكن مستجاب ا ل د ع و ة يعني الحلال و إ ن خل ف إ ن ه مبارك والحرام و إ ن كثر ف إ ل ى قل معناها إ ل ى قليل إ ل ى ث و ا ن و أ ن ت م تحفظون قول نبيكم صلى الله عليه وسلم أ ي م ا جسم نبت من سحت فالنار أ و ل ى به ل أ ن النار تطيب الخبيث تزيله ف ب ا ل ت ا ل ي نحن نود أ ن نتحدث عن هذا الكسب الحلال ك ا ء في ا ل أ ث ر احرص على أن ل ا يدخل جوفك إ ل ا حلالا ي ح ر ص على الا يدخل في جوفك إ ل ا حلال ف إ ن أ و ل ما ينتن من ابن آ د م بطنه أ و ل ح ا ج ة بتعفن في البن آ د م بطنه هذا دليل على أ ن ه يتحرى الحلال كانت ا م ر أ ة من الصالحات وهي أ م ر ه ز و ج ة حبيب العجم كان إ ذ ا خرج إ ل ى العمل تقول له يا حبيب اتق الله في معاشنا أ ط ع م ن ا الحلال وجنبنا الحرام ف إ ن ا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار هذه ا م ر أ ة ع ا ق ل ة ا م ر أ ة و ا ع ي ة ممكن تصبر على الجوع أ ي ا م ولكنها لن تصبر على دخول النار يوم ا ل ق ي ا م ة عياذا بالله طيب أ و د أ ن أ ق و ل أ ن أ ع ظ م شيء يؤدي إ ل ى الحرام الاستعجال استعجال الغنى عندنا ق ص ة ل ط ي ف ة علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ و ق ف بغلته بالقرب من المسجد ودخل المسجد يصلي فوجد شابا يقف بالقرب من المسجد في ا ل ك و ف ة فقال له احفظ لي و أ م س ك علي ا ل ب غ ل ة حتى أ ع و د يعني مسكوا ا ل ب غ ل ة لما رجع بعد ا ل ص ل ا ة لم يجد الغلام ولكنه وجد ا ل ب غ ل ة و ا ق ف ة ولكن الغلام سرق لجام ا ل ب غ ل ة ا ل ب غ ل ة ع ب د ا ل ل لجام قلع لجام ا ل ب غ ل ة ومشابهه فنادى عبدالله عنه أ ح د الناس وقال له أ د ر ك الغلام في السوق شوف ده هو حاكم ما قال له د ق و ه ولا قال له نجيبوه ولا قال له نحبسه ادرك الغلام في السوق ف إ ن ه سيبيع اللجام بدرهم وثمنه درهم ه اشتري ا الدرهم منه اللجام و أ ع د ه إ ل ي ه الرجل فعل كما أ م ر ه عدي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ذهب و ل ق ا الغلام قاعد يقول إ خ و ا ن ا ل ل ج ا ن اللجام, أدا اللجام منه اداه الله أ د الدرهم ورجع لي عليه قال كنت قد نويت لما دخلت المسجد أ ن أ ع ط ي ه الدرهم ل أ ج ل أ ن ه حبس علي ا ل ب غ ل ة حتى أ ع و د أ ر د ت ه له حلالا و أ ب ا ه إ ل ا ح ر ا م ا حسبي حرام عنه ادرهم ب ي ى حرام عنه لانه سرق و ع ن د طالب من أ د ب ه ومن خلقه طفيع يخلق ا ل ن ب و ة ده ت ر ب ف ي ب يخلق ت بيته النبوة ما فارق مما الزوج وصلى طفل لازمه هو وجه ده ده أ ا النبوه ة ت ع ل م ا ا من ن بيت ب ل والنسبه ق ليه ك ت قد ن أ ن اعطيه درهما ل أ ن ه حبس علي ا ل ب غ ل ة ارده له حلاله و أ ب ا ه إ ل ا حرامه الحرام يجي ك د ه ب ا ل م ن ا س ب ة طيب كيف انا أ ك و ن معكم واضح وصريح د ن نتكلم عن بعض صور الكسب الحرام ا ل ل ي نحن يشاهده في المجتمع نحن ماذا نؤنسكم ب ا ل م ن ا س ب ة إ ش ا ر ا ت دي ما ل ل و ن س ة إ ش ا ر ا ت دي أ ش ا ن نغير الواقع نصلح ا ل ح ي ا ة نصحح ا ل م س ي ر ة لنجد الذات لنقوم السلوك باختصار لنحدث تغييرا طيب أ و ل شيء ا ل آ ن متفشي ا ل ر ش و ة اي ل ر ش و ة أ موظف بتاع د و ل ة ولا ش ر ك ة بياخذ ر ش و ة من وراء رب العمل حرام حرام ولو أ ك ل لنفسه أ ك ل حرام ولو أ ك ل عياله أ ك ل و ا الحرام ولو بنبيها بيت حرام و س ي ق و ل الى زوال في يوم من الايام ك ل ا م ده مفروض يكون واضح شديد طبعا الناس ب يتفننوا في ا ل ر ش و ة وسبحان الله كل م ر ة ب س م ا عليه مصطلح جديد م ر ة يقول لك اعصر له س و ل و العصر شوف التلاعب ده بالله والعصر دي آية في القرآن. يقول لي ا ي ة في ا ل ق ر آ ن يقول لك س و ل و العصر يعني ع ص ر ل و اعوذ بالله و م ر ة يقول لك ا ر ج ع ه ومن احدث ا ل م س ط ا ع ا ت يقول لك اسمع انا ب ق د ا د ل ك الموضوع ده او ل ح ي ب يقول لك اوراق ل أ مشات وين يقول لك اوراق ل أ مشات مشات دغر ق في محل الموضه ذكا ما أ ك ل ت ب ما ب يمدلك ا س م ه دغر ق يقول لك شنو تمشي تقول ت هاي اخي الموضه و ع د كيف يقول أنا لك أ ن ا ب ق د ا د ل ك لكن ما ت ن س ا ن ا من صالح الدعاء ع ا ر ف ي صالح الدعاء شنو الرشوه ة د ص ا ل ح الدعاء ده حسن. أ ع و ذ بالله واخر مصطلح سمعته امبارح جديد ل ن ج د ه أ و ل م ر ة أ س م ع به ا ل ر ش و ة و ا ل ت و ن دي م ن ا س ب ة لكن يعني واحد يقول لك ح ق ن ا ب ر ا ح ق ك ده ولا باطل ك د ه حسها ا حقق حقق ت ش ي ل ه من المواطن المسكين ولا ت ش ي ل ه من ا ل د و ل ة و ا ل ح ك و م ة حقق ما عنده ي حق في حق الناس يقولك ل ح ق ن ا ب ر ا كويس تسهيلات حد ا ل س م ا ي ة أ ع ص ر ل ي صالح الدعاء أ ر ج ع ه آ خ ر مصطلح سمعته يقول لك زبلو من ا ل ز ب ا ل ة وقتلو ل فعلا دي مناسب ة شديد دي ز ب ا ل ة جت ت د ي و معنا زبلتو يقول لك زبلو ديعني من ا ل ز ب ا ل ة ودي مناسب ب ا ل ن ا س ب ة نسال الله السلامات و ا ل ع ا ف ي ة في واحد قال ق انا ل أ والله ا ل ر ش و ة دي ب أ ك ل ه ا ت و قال لكن ما بدخله ا على عيالي قال بمشي المطاعم ا ل ف خ م ة ب أ ك ل ه ا في يومي و م ش ي البيت قال ق ا هذا اشكال كبير جدا للناس اللي ب ي أ ك ل و ا ح ر ا م ص و ر ة أ خ ر ى الربا تفشي الربا ب ط ر ي ق ة غ ر ي ب ة إ م ا الناس جاهلين و إ م ا ما عرفين حتى لو مسكنا البيوع دي بيع الذهب ب أ ج ل بنقود لا يجوز تبدل الذهب بالذهب ويقومون د ف ف ع ر بانفسهم ا ل بمساله أ ك ل الربا تعالوا نسال الهدايا ده ح د ي ث في س ن ة ابي داود قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هدايا العمال غلول أ ي موظف ن ت ي ج ة شغله في وظيفته دي جاته ه د ي ة مش من أ ص ح ا ب ه واخوانه واهله لا جاته ه د ي ة من زول بيتردد عليه في مكان العمل اداه ه د ي ة لا يجوز ليه ي خ ي م ا واضحه ر س و ل قال هلا هل جلس في بيت أ ب ي ه و أ م ه ثم يقول هذا أ ه د ي لي الحديث ما واضح من الصور التجار ا ل ب ت ا ج ر في الحرام ا ل ب ت ا ج ر في الدخان الممكن يعمل محل ي أ ك ل منه عيش ويكون من ا ل ش ي ش ة تاكل أ ك ل عيش من ل ش ش ي ة ت أ عيش بضرر الناس كويس ك ا ل س ج ا ئ ر وما يعرف بالصعود ت ق و ل ه حرام لا يجوز بيعه ولا يجوز الادجار فيه يا اخي تتاجر في ص ح ة الناس, يا أخي باختصار يعني تتاجر بصحة الناس و أ ع ظ م من ذلك من ي ت ا ي ر في قيم الناس ي ب ي ع ا ل م ل ا ب س ا ل ض ي ق ة للنساء والحريم ويسمحوا بها ان تنتشر و ع ش البنات ن ا يطلع ويكونوا ا ر ع عريانين أو شبه, شبه عريانين كما قالنا ا ل س ل م ك ا س ي ة عاريه اذن كله نقول على الغش في ا ل ب ط ا ع ة ب ي ه قطع الغيار و ا ل إ س ب ي ر ا ت والأشياء على أ ن ه ا أ ص ل ي ة وليست أ ص ل ي ة نقول في التامل يعني ما ي أ ك ل هؤلاء أ ل ا تعتقد ن ع ي أ ي ه ا المستمع أ ن ه م ي أ ك ل و ن حراما و ي أ ك ل و ن الحرام الظاهر إ ن ق ض ي ة ا ل ك س ب الحلال دافعها شيء واحد علمك أ ن الرزق بيد الله و أ ن الله عنده كل شيء و أ ن ك لن تموت حتى تستوفي رزقك فلا تستعجل ولا تبادر إ ل ى الحرام إ ن الذي يختلس المليارات و إ ن الغفير البسيط الذي يتقاضى ملاليم كلهم يعيشون ولم يمت منهم أ ح د وليس هنالك فرق كبير بينهما إ ن لم يكن هذا الغفير أ ك ث ر ر ا ح ة و ط م أ ن ي ن ة واستقرارا نفسيا من ذاك الذي اختلس المليارات وبالتالي فعلا ف ع ل الدنيا ف ع ا ا ل والله م ح ي ر ة م ح ي ر ة جدا لا ر ا ح ة في الدنيا صغير يشتهي ا ل ك ب ر ة دا رب كبير وشيخ ود ل و صغوره ورب المال في كدر وفي تعب من افتقر ما في واحد مرتاح وخال يبتغي عملا واحد عاطل ه م بس إ ن ه يشتغل وذو عمل به ضجره واحد شغال يقول لك تزهدونا وطالعين ه ن ا ز ي ن طوال ي وما لاقين ف ر غ ة ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا أ ل ي س كذلك أ ل ي س ت هذه ا ل ح ي ا ة بهذه ا ل أ ب ي ا ت أ خ ت م هذه ا ل ح ل ق ة عن الكسب الحلال موصيا نفسي و إ ي ا ك م أ ن ن ت ح ر الحلال في كل كسبنا مش ن أ ك ل حلال نتحرى نتحرى معنا زي ما يتحرى ناس في رمضان ظهر ولا ما ظهر واقفين ومنتدشين نكون هكذا حريصين على ان لا ناكل إ ل ا حلالا ط ي ب ة بارك الله فيكم وجزاكم الله خ ي ر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته